الا له الا حزينو بسم اولادي الاغيا لا ولا لحظه الفكر عنهم الاغيا لا رفعت ايدي وصحت وانا وانا الى رفعت ايدي وصحت ويني الى اريد ترد غريب الدار لي الهي الهي باسمك الاعظم واسرا İlahi, İlahi, ridh gari, bidh dhar lidiara. İlahi, İlahi, ismaki al-A'zm u-A'zra. İlahi, İlahi, ridh gari, bidh dhar lidiara. Ya Rab'u, bas mirin, تجيني يا رب واسديني قليدي الكل تجيني الهي الغريب دار ديارا غريب يا علي يا را مشات عيش النبو لا محامض عن وطنها حشيه الوح الوحده واهل البيات ويا اراين بضع عنها مشوزت اسلمت للويل والآه قضى تروح بحزنها قلت ما عندي غيري باري أنخاه دعى الأم لإبنها نخياتك نخياتك نخوتهم مقشورة الخطير دعاتك دعاتك دعوة الفقدة ضوى النظير قبل ما شحنا عيني أريد الكل تجيني إلهي غريب الدار لديارك إلهي إلهي بسمك الأعظم وأسرارك إلهي إلهي غريب الدار لديارك إلهي استغفرك اريدك تجي يا رب يا ربني استغفرك اريدك الغريب دار لي داري غريب دار لي داري ويعتصم بك دخل حصنك امين فضل اسماءك الحسنى أناديك عرف تعرف حقه اني ثمين قدوس السلام الملك قديرك المامن والمعين مناجات الدمع انحب وانا اجيك دمع لي يبرهن حشرتي حسرتي ونتي على حشين وعيالي دمعتي جمعتي تجري لما اذكر اطفالي سبب جمع وحنين اريد الكل تجيني الى غير غريب الدار في طياره لديارنا الى اسمك الاعظم واسرارك الى ndalid ya rana يا رب مبس منيني اريد الكلمتيني يا رب مبس منيني اريد الكلمتيني الناهي الغريب ndalid ya rana الودود الباعث الباسط يا قيوم يا باطن يا ذاقر يا رزاق ارزقنا الصبر دوم واجعل قلبي صابر يا طهار رعيش بطهر وحموم القدوم حسينا ناطير يا جبار اجبر خاطر اليوم صعب كسر الخواطر يا حي اي اي اي يا ححل العزيز المشو خلاني جراحي جراحي تراكما واحد على الثاني اريد ابتع ونيني اريد الكل تجيني الهي غريب الدار لدياري الهي الهي ذلك اعظم اسرارك بيدي الى النير غريب الدار لديانه يا وللوهاب المقدم العظيم القوم الرافع يا حي يا عليم بحال تعلم ولتلغني النافع سميع وتستمع صرغت بالهام أصيح وجفني دامع بصير انت وتشوف أمواج من دم تفجر هالمصارع خيالي خيالين يرسم الأجساد مرمية ليالي ليالي أسهر وأتنطر الجي شملهم يحكنيني أريد الكل تجيني إلهي رتغريب الدار لديارة, لدياره إلهي дай كل اعظم واصغر الهي ورد غريب الدار الهي ورد حسيب المبد والغفار انت يا من للقنباري حفيظ وتدري بالهم الحملته حزينا ودمع جاري حبيب الزهره بدموع انتظرت جزع من انتظاري اله لاعت ليالي السهرت مثل لاعت نغاري اعايي أعاين بالشمس ريحانة الهاد وقاري وقاري هالكواكب أذكر أولادي صحت يم سهريني أريد الكل تجيني إلهي رد غريب غريب غريب الدار لدياري إلهي إلهي sen killa a'zamo osrorlar بالوارث الخالق الرحمن إلك أرفع إدي أحفظ عترة الحادي يدي من شر البلي نذر أنذر إذا رجعوا للأوطان نذر واجب علي أزر عنا ورد ومليه ريحان طريق الغاضرية شجوني أي يجوني على المشاوق قلب يتمنى ويهم يجوني اي اي يجوني وقبل مااتي اقعد وياهم يا ربي وقبل حيني اريد الكل تجيني الا غير غريب الدار اللي al azam mu asrar ilahiy يا وطني بالدار ديار للشاعر الأديب جابر الكاظمي